الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدأ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة والأخوات بارك الله في كل ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا وأن يجعل التفرق بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروم انه لذلك امله سبحانه الذي جعلنا مسلمين ومن امتي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهي خير أمة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تحصى ولا نبلغ شكرها ومن الواجب علينا تجاه هذه النعم الاجتهاد في شكرها قال الله جل وعلا وَإِذْ تَأَذَّمَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كفرتم إِنَّ عذابي لَشَدِيدٌ ومن شكر هذه النعمة وهي نعمة الإسلام أن نأخذها بحقها وهنا نحن في هذا المعهد الطيب المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وفي القائمين عليه نحاول جاهدين أن نقتفي اثر سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تكلمنا في اللقاء الماضي عن أفضلية الدعوة وعن خيرية الدعوة وعن ربما المغانم التي يأخذها المسلم أو المسلمة إذا كان هو داعية إلى الله جل وعلا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيره وبعلم و ذكرنا أننا سنؤصل لبعض الأمور العلمية في الدعوة ومع مادة الدعوة في هذا الترم بإذن الله جل وعلا نؤصل بعض المفاهيم التي ربما لم تؤصل من قبل أو لم يتم الكلام فيها بتوسع ومن هذه الأمور فقه الأولويات ومن هذه الأمور فقه الأمر المعروف والنهيان المنكر واهداف الداعيه وعده الداعيه واشياء كثيره سنذكرها باذن الله جل وعلا تباعا في المرات القادمة باذن الله أن نبدأ اليوم بفضل الله جل وعلا مع اعظم ما قصر فيه المسلمون في هذا الزمان وهو واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي ادى التقصير فيه الى تقصير المؤمنين في جانب جانب عظيم من جوانب الدين وشعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين فبدأ كثير من الناس يتهونون في الأمر بالمعروف شيئا فشيئا فبدأ الأمر بترك النوافل والمستحبات وانتهى بترك الفرائض والواجبات وفي يعني جانب التهاون في انكار المنكر بدأ كثير من الناس شيئا فشيئا بفعل المكروهات، يعني بدأ الأمر بهم بفعل المكروهات ثم انتهى الأمر إلى وقوع الفواحشي أو الوقوع في الفواحشي والمنكرات فالموضوع عظيم جدا موضوع التكلم في قضية الأمر المعروف أنه المنكر موضوع يعني عظيم جدا جدا جدا فقد يسأل سائل لماذا نتكلم عن الأمر المعروف أنه المنكر نقول أولا من أجل الحث على فعله وذلك بذكر فضائله إن شاء الله هذا اللي يحصل معانا بإذن الله هنذكر بعض فضائل الأمر المعروفة نعم ننكر أيضا لأنك إذا علمت وإذا علمت الهدف من هذا الأمر فإنه يهون عليك ويسهل عليك أن تفعله لأن لأنك جعلت نصب عينيك أو جعلت نصب عينيك هذا الهدف العظيم وهذه الفضائل الجمة التي سنذكرها وقد يعني يكون بعضها مفاجئا لكم وكثير منها لا يخفى عليكم أصلح الله حالنا وحالكم وغفر الله لنا فهذا هو الجانب الأول من الجانب الآخر التحذير من ترك الأمر المعروف ونهي عن منكر وسنذكر أيضا جملة من الأضرار المترتبة على تركه سواء على الفرض أو المجتمع ثم إن بقي لنا وقت نذكر بعض الشبهات التي ربما تعرض لبعضكم عن قضية الأمر المعروف ونهي عن منكر ربما تعرض بعض الشبهات، ربما يكون هناك شبهة في صدرك أو شبهة ألقتها صديقة لك أو زميلة أو ربما أحدهم من من سبقك في الطالب أو في الطريق مثلا كشبهتي. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وكيف الرد عليها أتأمرون عن أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب سنبين هذا وغيره إن شاء الله ان كان فيه وقت فنسأل الله جل وعلا بين يدي هذه المحاضرة الطيبة أن يسددنا وأن لنا في وقتنا إنه ولي ذلك ومولاه طبعا يعني بادي إزبيت يا جماعة أنتم تعلمون أن قضية الأمر المعروفة أنها منكر تحتاج إلى كبير فقه يعني كم أفسادنا من حيث أن نريد الإصلاح كم يعني أردنا الخير ولم ندركه كم ترين صديقك فلانا أختك فلانا كذا زميلة في العمل تفعل أشياء ثم إذا أمرتيها بالمعروف أو نهيتيها عن المنكر وجدت أن الموضوع يزدد سوءا وأحيانا تقول بعض الأخوات يا ليتني ما أمرتها يا ليتني ما ذكرتها ألا يحدث هذا معكم؟ نعم كثير جدا منا لا يحسن عرض بضاعته ويعظم معه من الحق والوصول الى الحق الذي هو معنا وهو عين الحق لكن هذا الحق يحتاج إلى طرق في وافق في نقل هذا الحق الذي معنا اللهم استعن ف طيب يعني اولا كعادة أهل العلم والمفروض ان هذا يكون يعني منهجية بالنسبة لطلاب العلم وطالبات العلم وفي هذه المنهجية إنك في البداية إذا أردت أن تتكلم في موضوع إذا أردت أن تتكلمي في موضوع يجب أن تعرفي معنى اسم هذا الموضوع يعني حتى أذكر مثالا كنا نعد بحثا لدى الشيخ مستوى العدوي وطلب إلي انا وأحد الأصدحابي أن نعد بحث في حسن العهد حسن العهد فكتبنا البحث وكان هذا قبل ثلاث سنين أنا وأحد إخواننا فشاهد أنه لما عرضنا الكتاب على الشيخ فقال ما هو تعريف حسن العهد فذكرنا تعريفا قال من سبقكما به من أهل العلم من أين أتيتما بهذا التعريف الشاهد أنه لابد في بداية الأمر أن تعرف الأسماء هذه وهذه منهجية، هل يجب لطالب العلم لطالبات العلمة أجتهد فيها بإذن الله؟ فما معنى كلمة المعروف، وما معنى كلمة المنكر؟ المعروف ضد المنكر، خلاص؟ المعروف ضد المنكر، طيب أي معنى المعروف؟، قالوا باحتين على ن bastards câowania يطلق على الوجه على الوجه، بما يطلق على الوجه؟» قلوا «يطلق على الوجه لأن الإنسان يعرف به، وايضا يطلق المعروف هذا من حيث اللغة يعني يطلق المعروف على الجود على الجود وقيل يعني لأنه تعرف المرأة بخصاله وأفعاله فإذا أصدأ أحدهم إليك معروفا أصدأ إليك جميلا فإنك تعرف له حقه بذلك الذي أده لك المنكر عكسه ما معنى المنكر المنكر عكسه ومنكر والنكر لقد جئت شيئا نكرا كما قال لقد جئت شيئا كما قال موسى عليه السلام لعبد الصالح الخضر عليهما السلام ايه النكر هو يعني الله قال هو قول او فعل قبحه الشارع ونهى عنه يعني قول أو فعل منكر يعني مقبح شيء قبيح أو حذر الشارع منه خلاص طيب المعروف اصطلاحاً بقى. اصطلاحاً المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقر إليه والإحسان إلى الناس المعروف في الاصطلاح نعم قالوا سمي معروفاً لأن العقول السليمة تعرفه العقول السليمة تعرفه هذا من حيث اللغة والإصطلاح نبدأ في حكم الأمر المعروف أنها مكر حد يعرف ما؟ ما حكم الأمر المعروف أنها مكر؟ يعني هل هو تعرفين مراتب الأحكام عندنا كم؟ مراتب الأحكام كم؟ خمسة سليم سديد جداً طيب في أي مرتبة تضعون هذا الأمر الأمر المعروف أنه منكر في ناس ألوا فرض وناس ألوا واجب وناس ألوا فرض كفاءة يدور على جميع الأحكام هذا من أصوى بما قيل هذا من أصوى بما قيل كذلك الله خيرا آمة الرحيم من أصوى بما قيل من ومن أدق قيل وإن كان بعض العلماء يرى بوجوبه وبعض العلماء يرى باستحبابه وبعضهم يقول أنه مكروه حياناً وبعضهم يقول أنه فرض كفاية وبعضهم يقول أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة ولكن يعني جعلوا ذلك ضابط سنحاول أن نفصل بإذن الله جل وعلا نعم أصل أيضاً حسب المصلحة والمفسدة أذكر يوماً يعني يوم إن كنا شباباً صغاراً وكان مشهور التكبيرات التي تكبر في المساجد التكبيرات العيد فالتكبير المشهور الطويل المعروف عند أهل القرى وغيرها فكانوا يأتون برجل من خارج القرية يبدأ يكبر هذا التكبير وأهل القرية أو أهل البلدة يكبرون تكبيره فلما من الله علينا بالسنة وعلمنا أن هذا التكبير نعم ثابت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولكن في مواطن أخرى غير العيد وأن التكبير الذي ورد في العيد لم يثبت فيه شيء عن نبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ورد فيه شيء عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما وفيه الصيغة المشهورة المعروفة الآن الصيغة المشهورة المعروفة الآن وهي نعم حسن يعني نعم الأمر في تفصيل اظن انه الدرس يتم تسجيله بفضل الله فشاهد انه لما علمنا انه التكبيرات هذه فيها شيء وكذا فذكر لنا بعض مشايخنا انه لا يمكنكم انكار المنكر احسن الله فشاهد أنه قال, قال يعني لا تنكر هذا في المسجد او في في يوم العيد فلعله أدى إلى منكر أكبر منه وهو أن بعض الناس ربما يجهل عليكم بعض الناس ربما يقول كلام ليس بطيب ربما قيل كذا وكذا حصل شحناء حصل خنقات هذا حدث بالفعل في بعض المساجد تحدث اختلافات او تحدث مشاحنات داخل المسجد ولا حول ولا قوه الا بالله بسبب انه احدهم أراد أن ينكر منكرا اذكر ان شيخا كبيرا من القراء وكان يعني شيخ كبير وله قدر يعني في في القراءات ولكن من الذين يعني يقرؤون في المناسبات والمآتم والمناسبات الغير ساره الصوت واضح السلام عليكم السلام عليكم طيب الآن أفضل الآن أفضل السلطة طيب أحسن الله عليكم أشهد أن الشيخ يعني الامام وهو أحق بالإمامة في صلاة الجمعة الخطيب الذي خطر الجمعة هو أولى بالإمام فبعض الناس أراد أن الشيخ المشهور الشيخ هذا صاحب الصوت الجميل وصاحب الأداء الرائع أراد أهوان يصلي فدخل الإمام و يعني لسوء حظه الخطيب وهو اولى بالإمام دخل ولم يعني يقدم هذا الشيخ ودخل هو إلى المحراب وبدأ يصلي ثم أخطأ خطأا في الصلاة وهذا وارد جدا في القراءة يعني فلما أخطأ قامت الدنيا ولم تقعد ولا حول ولا قوة إلا بلا فبدأ بعض الناس الشيخ فلان موجود لما لم تدخله الشيخ فلان موجود بدأ الناس يقول يا هذا أولى وهذا الشيخ أولى من هذا فسبحان الله بدأت الأمور تتطور إلى يعني أن تطايرت بعض الأحزية في المسجد ويعني حذف ما لا يحمد عقباه ولا حول ولا قوة إلا بالله واللهم استعلم فنقول العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا قد أثر عن غير واحد من أهل العلم فإبن حزمسان الأندلسي رحمة الله عليه يقول اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منه النوى بيقول في شرح صحيح مسلم بيقول كده وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا النصيحة التي هي الدين حديث نبي صلى الله الدين النصيحة قال وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء وقال أبو بكر بن العربي في قول الله جل وعلا ولتكن منكم أمة قال دليل أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم وإن لم يكن عدلا خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر العدالة وهناك يعني أقوال كثيرة جداً لأهل العلم الذين قالوا بوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني أيضا الشوكاني رحمة الله عليه في تفسير قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف ينهيون عن المنكر وأولئك هم مفلحون قال في الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه ثابت في الكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها إلى آخر كلامه رحمه الله بعض العلماء اختلفوا في مسألة الوجوب يعني الوجوب ده إيه دركته وحكمه وكذا اختلف بعض العلماء في فهم الوجوب من المستفاد من هذه الآية هل هو فرض عين يعني ولا فرض كفاية فرض عين يعني يلزم كل مسلم اما فرض كفاية فلو قام به البعض يسقط عن الكل ومن الأقوال يعني المفيدة قول الزجاج رحمه الله معنا ولتكن منكم امه ولتكونوا كلكم امه تدعون للخير ولتكن منكم فهو اولها ان مين دي لايه قالوا ان من او او من تدخل المخاطبين لا ليس للتبعيض هناك أيضا من ذكر نهل التبعيض يعني منهم من قال انه منكم للتبعيض وهذا سياتي لكن الزجاج قال كذا أنه ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وقال أنه من هنا الحض المخاطبين من سائر الأجناس وهي مؤكده للأمر للمخاطبين البغوي رحمة الله عليه قال كونوا أمة فقال هنا من قال هي صله الاصله يعني صله, صلة ليس للتبعيد كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان من الاوثان فقال هنا من صله وليست للتبعيد ومن الاقوال التي تفيد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية قول القرطبي رحمة الله عليه من علماء المغرب وانتم تعرفون السجال الذي كان يدور بين علماء المشرق والمغرب ودول مدرسة في التفسير ودول مدرسة في القرطبي من التفسير يعني الجامع الاحكام القرانيه تفسير القرطبي رحمه الله عليه ده من التفسير الأساسية بل هو العمده عند الشيخ عبد العسيمين رحمه الله عليه كان العمده كان بي بي يعني كثيرا ما يستدل به وكثيرا ما ياخذ عنه وينقل عنه رحمهم الله جميعا فالقرطبي رحمة الله عليم يقول في تفسيره منكم للتبعيد وهذا معناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء وقيل لبيان الجنس والمعنى لتكونوا كلكم كذلك ثم يقول قلت القول الأول صح فإنه يدل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية وهذا قوله أبي بكر بن العربي في هذه الآية وفي التي بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروفة عن المنكر قال دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقول أبي بكر بن الجسرس أيضا قال وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآية قال قد حوت هذه الآية معنيين أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآخر أنه فرض على الكفاية ليس على كل أحد في نفسه طيب شيخ الإسلام من ثيمية قال والله تعالى أخبر بأنها أي هذه الأمة يعني تأمر المعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها يعني يرى شيخ الإسلام إنه أيضا فرض كفاية والقول بأن الأمر المعروف نهى عن المنكر واجب كفائي هو الراجح والله أعلم وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم من السلف والخلف كما أن بعض العلماء ذهب إلى أنه قد ينتقل إلى فرض عيني كما قال النووي رحمة الله عليه ثم إنه قد يتعين يعني قد يصير فرض عين كما إذا كان في موضع لا يعلم, لا يعلم به إلا هو لو أنك في مكان معين وهناك حكم وكل من يحضر لا يعلم هذا الحكم ولا يعلمه أحد إلا أنت يعني أنت في مكان معين وحدث أمر معين وغالب على ظنك أنه لا يعلم هذا الحكم إلا أنت إلا أنتي فصار هنا فرض عين عليك أن تأمر بمعروف أو أن تنهي عن المنكر أو صار فرض عليك على التعيين يعني فرض عين أو لا يتمكن من إزالته إلا هو يعني مثلا واحد يرى من زوجته أمرا أو يرى من ولده أمرا فهو يستطيع هنا أن ينكر المنكر بيده ويستطيع هنا أن يزيل هذا المنكر بنفسه فهنا ربما تعين عليه ذلك وأي تقصير منه في هذا يكون تقصير في الأمر المعروف والنهى منكر فهذا يكون في حقه الامر المعروف والنهى منكر واجب لمن لك وصايا عليهم لمن لك كلكم راعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن راية فأنت أو أنت مأمورة في حدود والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راية الرأي أيضا مسؤولة ستسأل عن مال زوجها فيما تنفقه ستسأل عن أولاده ماذا فعلت معهم ستسأل عن هذا كله عن بيته من تدخلهم إلى بيته من أذنت لهم من فعلت كذا ما فعلت كذا ماذا فعلت في غياب زوجها كل هذا ستسأل عن فإذا حدث أمر بمعروف أو نهى منكر فإنه يكون في هذه الحالة أمر معروف نهى منكر على سبيل فرض العين فرض العين طيب متى يرى العلماء استحباب الأمر المعروف نهى منكر يعني بعضهم قال يستحب قالوا يجتحب الأمر معروفاً مع يا يعني ينتقل من مرحلة الفرضية إلى مرحلة الاستحباب أن يكون المأمر به مستحباً يعني واحد مثلاً ما بيقومش الليل فأنت تريد أن تنصحه في قيام الليل لو أن هناك فتاة مثلا أصغر إخوتها عمّاً تسأل تسأل إن شاء الله في من لها ولاية عليه ليس لها ولاية عليهم خلاص تنصح بالمعروف تنصح بالأسلوب تنصح بالضابط فإن سمع لها وإن فهي ليست مكلفة أو ليس فرض عين عليه ليس فرض عين في هذه الحالة لكن عندما تتزوج يصير عندها أولاد يصير لها بيت كده عندها رعية هي مسؤول عنهم ستسأل هذا إذا كنا نتكلم عن فرض العين لكن ساعتها ممكن ينقل إلى استحباب أو ينقل إلى غير ذلك على حسب ما يقضيه الحال بإذنين. خلاص فالشاهد قالوا متى يكون الأمر المعروف ومع مكر مستحبا قالوا إذا كان الأمر المعروف في امر مستحب يعني أنا أنصحه مثلا في قيام الليل قيام الليل أمر مستحب وهو شرف المؤمن وهو دأب الصالحين قبلنا وهو وهو وهو, وهو كذا فإذا أمرته بقيام الليل يكون هذا على سبيل فرض العين ام فرض كفايه ام على سبيل الاستحباب ها الناس معانا ولا نمت نعم نعم على سبيل الاستحباب خلاص طيب الثاني ان يكون الامر المامور به امرا واجبا بالفعل يعني انه يكون فعلا امر واجب يعني مضيع لواجب من الواجبات أو أنه فعل أمرا من المحرمات لكنه يخشى إذا أمر أو نهى أن يلحقه هو ضرر عظيم أو هلاك فهنا يسقط عنه الوجوب ويبقى في حقه مستحبا الموضوع ده لا غير المفساد الأكبر طبعا هي مفساد أكبر أنه ربما يهلك نفسه أو ربما يتعد عليه بعض السفهاء ربما يفعل كذا لكنه إن فعل فهو مستحب له أن يفعل وإن أصاب أصابه بعض الأذى وإن أصابك بعض الأذى فهو في جنب الله فنصبر لله ونحتسب لله ويعني يكون هذا الأمر لله هنا لا تستطيع أن تلزم بذلك كل أحد يعني ما تقدرش تقول لكل الناس أنه لا يجب أن تفعل وتفعل وتفعل وإنما أصحاب العزائم وأصحاب الهمم فهذا الأمر في حقهم غير وكذلك أيضا يا جماعة كما ذكر الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله في كتابه علول همم أنه ليس للعالم الكبير أو الشيخ المشهور أو الداعية المعروف الذي يكون رأسا ليس له أن يترخص كما يترخص أحد الناس أو صغار طلاب العلم وصغار الدعاء و من ليس على شاكلته نعم ولنا في الإمام احمد نعم الاسوه والقدوه فما رفعه الله هذه الرفعه وما خلد الله ذكره هذا الخل وما يعني صار اماما لاهل السنه إلا بعد ان هذه المحنه العظيمه التي أصابته محنه عظيمه جدا يعني يعجب المرء من ثبات هذا العلم الجبل يعني سبحان الله بقي بن مخلد لما أتى من الأندلس إلى بغداد يريد العلم ثم سبحان الله ما زال يتنقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى بلد الإمام أحمد بن حبل فوجده في عام المحنة في سنة, في سنة المحنة فيقول فاغتممت غما شديدا فدخلت إلى مسجد فإذا برجل وحوله مجموعة من طلاب العلم فجلست إليه فإذا به يحيى ابن معين رحمه الله تعالى يحيى ابن معين كان الصديق الصدوق للإمام أحمد وكان كثيرا ما يسافر معا وكان كثيرا ما يعني يسافر يعني لهم رحلات وصولات وجولات في طلب العلم معا ومع ذلك فسبحان الله بقيم بن مخلد لما وصل فقال فصبرني ذلك هونا ما شيئا ما صبرني ذلك فيقول فجلست إلي حتى انتهى مجلسي وبدا الناس يلقون عليه الاسئله فقلت له لقد اتيتك من بلاد بعيده واني سائلك فمكثر عليك فيعني في فلتزع صدرك لي وكذا فبدأ يسأله عن أناس يقول له أنا رويت في الطريق عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان والإمام يحل بن معين كان من أئمة الجرح والتعديل يقول فلان هذا عدل يعني رجل نأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفلان هذا لا رجل مجروح يعني رجل فيه شيء رجل يهم كثيرا رجل كذاب رجل ضعيف رجل سيء الحفظ رجل كذا فيقول فما زلت أسأله عن الناس حتى قال للناس أكثرت يعني خلاص كل الناس لها أسئلة أنت سألت أسئلة كثير يعني خلاص فقال آخر سؤال ما تقول في الإمام أحمد بن حنبل فهنا استعظر يحيى بن معين رحمه الله وقال أنا أسأل عن أحمد انا أسأل عن أحمد هل مثلي يسأل عن أحمد الإمام العالم العدل الثقة الثبت الحافظ و و يعدد يعني صفات يعني سبحان الله في كتاب تهذيب التهذيب وهو ايضا كتاب من الكتب المختصه بعلم الرجال يعني عما ناخذ الحديث اذا اردت تصحح هناك كتب كثيره سيره ولا وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها من الكتب في كتب الجرح والتعديل فتجد انه في في تهذيب التهذيب لما نظرت إلى سيره الامام احمد صاحب التهذيب يقول كل من أثني عليه بصفتين فهو من أعدل من أوردت ذكرهم في هذا الكتاب يعني اللي أقول مثلا ثقة ثبت، ثقة حافظ، عدل ضابط اللي أثني عليه بلفظين ده خلاص ده في أعلى المرتب فلما نظرت إلى ما كتبه صاحب التهذيب, التهذيب عن الإمام أحمد نعم فلما نظرت فيما كتب عن المحمد فوجدت كذب تقريبا سطرين وليس يعني يعني ليس كلمتين ثقة, ثقة ثبت عدل ضابط حافظ فما رفع هذه الرفع وما بلغ ما بلغ إلا بعد ثبوته بعد ثبت الله جل وعلا في هذه المحنة فليس للعالم الكبير أن يترخص كما يترخص أحد الناس والله اعلى واعلم الامر آه الثالث آه متى يكون الأمر المعروف نهي عن منكر مستحبا قلنا اذا قام به من يكفي يعني حد قام قبلي وقال ونصح أو أمر بمعروف او نهى عن منكر ده وخلاص الدنيا فكفاك المؤنى كفاك المؤنه كفات كلمه خلاص فيصبح الامر المعروف نهي على سبيل استحباب يعني ممكن تقوم تكمل أو تقوم تكلمي أنتوا قاعدين في مكان وقاعدين في غيبة ونميمة والأخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بس طبعا نتكلم عن أخوات غير يعني اللواتي معنا يعني. تجد أنه بعضهن نعم زي مؤمن أليسين طبعا بعضهم دار حوار فيه نميمة فلانة مثلا غير موجودة أو فلانة جاءت متأخرة فيبدأ الحديث على فلانة فثم تنبري لهذا الأمر أخت تقول اتقين الله جل وعلا هذا الأمر مما نهى الله عنه الله سبحانه وتحمده والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغيبة وهذه غيبة لا يرضاه الله فشاهد أنه خلاص أمرت معروفة بدأ الأخوات يعني تستكين شيئا ما بدأوا يسكوتوا شوي ساعدتها في أمرك أنت عرف الحكم إذا قمتي فأثبت ما قالت آه الله فعلا إزاي كما نقول كده لا, لا لا فعلا الغيبة دي نستغفر الله, الله هذا يكون في حق مستحب نعم تأييدا لا مستحب لكن لو ما أمرتش بمعروف خلاص او ما نهديش عن هذا المنكر خلاص قد كفينا بمن ساقط الفرد بفضل جل وعلا إذا كان هناك من يأمره طيب يعني هل الأمر بمعروف أنه عن المنكر هل الأمر المعروف والنهع المنكر خاصية لهذه الأمة المحمدية أم أن الأمم السابقة أيضاً كانت مأمورة بالنهع المنكر والأمر المعروف ها يعني الأمم التي كانت قبلنا مأمورة أم لا لا نعم نعم لا ها كانوا لا يتناهوا نعم مأمورة نعم هذا هو الصواب أن الأمة التي كانت قبلنا كانت مأمورة أيضا بالأمر بمعروفه والنهي على المنكر بل ذمهم الله جل وعلا لأنهم تركوا هذه الشعيرة العظيمة من شعير الدين ذمهم الله جل وعلا قال الله لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ماذا فعلوا؟ كانوا, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ف بني إسرائيل كانوا طلبين بأمر وعرفه نعم ونكر لكنهم لما تركوا ذلك استحقوا اللعن واللعن هو الطرد من رحمة الله تخيل موضوع عظيم جدا يعني مسألة ليست هيئين أبدا بعض الناس يتهاون في الأمر وعرفه نعم ونكر ظنا منهم الأمر بسيط ويسير والتفريط والله يا إخوة ويأخوات لا يأتي إلا بتفريط ولا حول ولا قوة إلا بالله نفرد شيئا فشيئا نتساهل شيئا فشيئا ثم يتسع الخرق على الراقع كما يقولون يبدا الامر يزيد جدا وللاسف يعني جل مجالسنا إلا من رحم الله فيها يعني تهاون شديد في هذا الأمر، الاجتماعات سواء في الافراح او في المناسبات غير السعيده يعني في الغالب يكون فيها بخلافات عظيمه جدا بعض الناس بعد الجمعة الماضية بعد خطبة الجمعة ان شاء الله يا شيخ أنا عزمك على فرح بنتي مش عارف إيه ولازم تيجي وكا. ثم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه أمر من الشارع في نفس اليوم أجد الموسيقى والأصوات والكامل سبحان الله يعني هذا الظن أنه يدعو يعني الناس لكذا وسمى الله مستهد نسأل الله العفوة فهذا أمر عظيم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 يوصنيعون يعني ابن كثير رحمة الله علي بيقول كده ونأخذ يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن طعات ذلك يعني لو بس ك... والربانيون يعني صحيح يعني لو لو لا بس هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن طعات ذلك إيه الفرق من الربانيون والأحبار ما حدا يعرف إيه الفرق من l الاحبار والرهبه والرهب الرهبانيون والاحبار حد يعرف الربانيون نصاره والاحبار يهود الربانيون علماء النصارى الاحبار علماء اليهود علماء الاحبار يهود طيب ما هو كلام ابن كثير قال الربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات على الناس الربانيون هم العلماء العمال يعني عالم عامل وهو له ولاية كان يكون قاضي كان يكون شيء يعني له سلطة له قوه هذا هو الربانيون الذين كانوا في الأمم التي كانت من قبلنا نعم كانوا ربانين هم العلماء العمال أرباب الأولايات عليهم أما الأحبار فهم علماء وفقط ليس لهم مناصب يعني ليس لهم آآ آآ سلطة على الناس فلا بيس ما كانوا يصنعون يعني من تركهم ذلك تركهم الأمر المعروف أو تركهم نهي الناس عن الإثم والعدوان وأكلهم السحط خلاص؟ ثم قال ابن عباس وقال ابن عباس يعني من, من أشهر ما قيل في تفسير الآية قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية قال ما في القرآن آية أشد توبيخ من هذه الآية لو لا ينهاهم الرطانيون والأحبر القرطبي رحمة الله عليه أيضا قال دلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر تواخد بالك الموضوع وصل لفين واخدين بالكم يا جماعة انه الامر وصل لفين انه الساكت الذي لا ينكر المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ذكر القرطبي في الجامعة لأحكام القرآن وقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب النلي قال القرطبي رحمة الله عليه دلت هذه الآية على أن الأمر بمعروف وأنهي منكر كان واجبا في الأمم المتقدمه. ولكن أيضا يعني في هذه الآية أمر نريد سبحان الله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق تخيل ان الله سبحانه وتعالى يعني عطف من على من يغفرون بالله وليس بعد الكفر ذنب ثم ذكر ذنبا عظيما أيضا وهو قتل الأنبياء بغير حق ثم عطف عليهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أنت بتخيل اللي بيمر بالمعروف وبينهع عن المنكر ربنا جعل اللي يقتله ويتعرض له بالأذى كمين كما انكفر بالله وقتل النبيين بغير حق لان العلماء على الحقيقة هم ورثه الانبياء نحم سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله طيب يا جماعه يعني الـ الـ الوقت يمر سريعا وسبحان الله يعني احنا بس نذكر بعض فضائل كده الامر المعروف ان هي كثيره جدا لكن نحاول نذكر منها مثلا خمسه ولا حاجه ونترك البقية يعني وإن شاء الله نذكر لكم مرجع لمن أراد أن يعود إليه إن شاء الله وفيه توسع بإذن الله جل وعلي فنقول ان الأمر معروف أنه منكر إيه فضله وقاحد سبب في الخيرية الآيات معروفة ها يلا بسرعة كتبوا كده الآيات إيه الدليل على أن الأمر معروف أنه منكر سبب في الخيرية كنت خير أمة سنتون كنت بخير أمة اخرجت للناس أي بقى الشرائط naszym zHuh أي كم شرط بقى في الآية تأمرونا بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله لا مش ثلاثة ده هم اتنين بس <تصفيق> الشروط الموجودة أتنين فمش تلاتة تأمرونا به معروف وتنهون على المنكر ده واحد دول ده بكت جعل ده عفوا ده جملة واحدة تأمرو معروف وتنهون على المنكر ده واحد والايمان بالله اتنين نعم والايمان بالله اتنين انت بتخيل يعني نص سبب الخيرية نص سبب الخيريه الامر المعروف نهي فما الذي يتخلى عن الامر المعروف نهي بعد ذلك طبعا والايات في ذلك كثيره جدا طيب اتنين سبب في الفلاح في الدنيا والاخره يعني فضاء الامر المعروف نهي عن تكون من المفلحون قال الله جل وعلا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون النهارده بعد صلاه الفجر كنت قاعد مع الشيخ حازم في جلسه الضحى فبنتكلم في معنى المفلحون فبيقول لي انت بتخيل يعني ايه المفلحون المفلحون دول قالوا من الفلاحه وأن الفلاحة تختلف من فلاح لآخر فقلت له سبحان الله عندنا في البلد يا شيخ أنه أحيانا تكون الأرض بجوار الأرض والمحصول نفس المحصول ولكن هذا الرجل يهتم بموضوع الأرض والسماد وترتيب الأمور والكلام ذا والري بموعيد ومش وتنقية الأرض من الحشاش والكلام ذا فيظهر تظهر المحصول ربما مثلا هذا المحصول يخرج سبعة طن ثمانية طن الرجل آخر ربما أخرج بالعشرين طن وهذا لم يخرج إلا سبعة طن أو ثمانية طن فذكر لي الشيخ قال ان العلماء ذكروا في معنى الفلاحة غير الفوز المفلحون غير الفائزون قال خلاص الفائزون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالفائز يرى نتيجة فوزه في آخر المرحلة اما المفلح فهو يرى بشريات أنه على الطريق الحق وعلى الطريق المستقيم تخيل ان الفلاح بيعمل ايه يبدا يبذر وبعد كده يبدا يروي وبعد كده يبدا النبات يخرج شيئا فشيئا وبعدين يبدا ينقي شيء منه ففشهد يعني سبحان الله تاثرت كثيرا يعني بثارق للفلاح والفوز الفوز خلاص في النهايه فلان فاز الفريق الفلاني فاز على ال... لكن طول المباراة ما يقدرش يقول أنه فاز إلا بعد الانتهاء كذلك العبد لا يستطيع أن يقول أنه من الفائزين إلا بعد انتهاء فترة وجوده في الدنيا وهي فترة التكليف ثم يكون الفوز أو الخسارة يوم القيام لكن المفلحون غير ذلك المفلحون غير ذلك الفلاح يكون شيئا فشيئا يبدا يظهر النبات ويبدا النبات ينمو ويبدا تخرج الثمار وتبدا الثمار تنمو وتبدا الثمار تكبر حتى تطيب ثم يجمع المحصول فسبحان الله و... ولا حول ولا قوه الا بالله نعم ادخرا الفلاح يكون في كل شيء غير الفوز يكون في شيء واحد مع جميع القنوات نعم احسنت عليك بارك الله فيك خلاص سبب في الفلاح طيب ثلاثة من فضاء الأمر معروفة نعم منكر أنها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأننا مأمرون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهذه صفة نبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ونحن مأمرون بالاقتفاء بأثر نبي صلى الله عليه وسلم والآثار في ذلك كثيرة جدا رابعا من أسباب أو فضائل الأمر المعروفة نها عن المنكر أنها من خصائص المؤمنين الصادقين قال الله جل وعلا لو فيها معك في كاميرا في كاميرات تفتحت يا أخواتي يعني انتبهنا لهذا الأمر أحسن الله عليكم العلامة الموجودة على الكاميرا لا يضغط أحد عليه بارك الله فيكم طيب فالشاهد أن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة الآية فهذا من خلق المؤمنين فإذا أردت نعم نعم صحيح احسنت طيب ا طبعا يعني هذا ادعي يعني واستفر الله خلاص قلنا بقى خامسا من يعني بركات ومن فضائل الامر المعروفه انها عن منكر انها سبب للنجاه من الهلاك العام في بعض الأمم تهلك وقالت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث فمشكلة أن ينزل عقاب عام والله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فقال ابن كثير يعني صلطنا أشرار هذه القرية فعصوا فيها فلما عصوا وأكثروا فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب وكذلك قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها سبحانه فالامرون بالمعروف ونهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك سبب نجاة المجتمع من الهلاك يعني انت بتخيله ويبقى النيه دي عندك وانت مستحضراها انه انت بتامر بمعروف مهما كان المعروف ده يسير أو بتنهى عن منكر مهما كان المنكر ده في عين الناس يعني ادق من الشعره يعني سبحانه قال يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك يعني مثالا بديعا قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم علىها بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا إذا استقوا مروا على من في أعلىها فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا كل شوية طلعين نزلين عليهم لا خلاص احنا نفتح فتحة هنا عشان نشرب مياه تحت وخلاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا اللي تحت مش هلكوا لوحدهم ده السفينة كلها تقرأ لو سبوهم يخرقوا هذا الخرق طب هم نيتهم صالحة يا رسول الله هم مش عايزين يؤذوا جيرانهم مش عايزين يؤذوا الناس اللي تخ <تصفيق> طيب قال وان اخذوا على ايديهم نجو ونجوا جميعا طيب ننتقل الى يعني يسيرا سريعا جدا جدا باذن الله يعني نحاول ننتقل ل يعني بعض الاضرار بقى يعني انا, أنا أكلمك على فضائل ولسه فضائل جدا معانا ان شاء الله آه لكن آه نحاول نتجوز وسريعا كده أنا أمر على التحفير بقى من ترك الأمر المعروف والنهي عنه أول سبب يا ترى يا جماعة إحنا قلنا أول آية بدأنا فيها إيه هلاك الأمة ده صعيح دي آخر حاجة ختمنا بيه لكن من, من, من الأثار السلبية عكس ما سبق جميل جدا فقد الخيرية جميل جدا ممتاز زبال الخيرية جميل جدا لكن أعيز أول آية بدأنا فيها تقريبا الكلام لعن الذين كفروا من أهل الكتاب أو لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ما كان سبب اللعن عفوا ما كان سبب اللعن نعم نطرد نعم سببه فكانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه اذكر انه يعني قبل تقريبا سنتين لما كنت معاكم ذكرت لكم كيف كان الامر يعني كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه حد يقدر يقول كيف كان ذلك يعني هل تركوا الامر المعروف انها منكر بالكليه ده <تصفيق> هذه ليست اسباب عامه الرحمن وانما فن <تصفيق> آه هذا آه من الآثار السلبية أو ترك الأمر المعروف أنها منكر عقوبات عدم الأمر المعروف أنها منكر نعم كانوا نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا قال آه أهل العلم أنه كان يمر الرجل على الرجل فيجد يفعل ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي فيقول له يا أخي لا تفعل كذا خلاص يعني شفت صحبتك مثلا ترتدي النقاب ولكن وسعت العين شوية وسعت الجزء اللي هو أو في نقاب جديد كده بأسك من الجانب شاهد انه ببقى أوسع من النقاب العادي فربما ظهر شيء من الوجه من أسفل العين شيء ميتوسع فوجدت مثلا أختك ترتدي هذا النقاب مثلا يعني ثم وضعت بعض المساحيق أو كذا ظنا منها أنها خلاص منتقبة فأنا منتقبة فلا حرج أن أضع شيء من هذه المساحيق أو كذا وكان الأولى طبعا عدم وضعه إلا للزوج وفي البيت لكن ربما توهمت أنه خلاص وضعت هذا الشيء وخرجت فأنت تريد أن يعني تنصحيه تريد أن أختي كذلك الله خير كنت أبارك فيك وإحفظك لولا امتنعتي عن ذلك خلي بالك بس ده فيه كذا ممكن شويه هواء ممكن كذا ممكن كذا ي... ان ينزل اكتر احيانا بعد فتره الاستك ده بيبدا شيء ف... ف... فممكن بعد كده يتوسع اكتر فيبدا يظهر جزء من الوجه اكتر مثلا ف انت قلت لها كده مره ثم في المره الثانية وجدتيها على نفس الوضع تعملي ايه أريد أن أتكلم بصراحة أيضاً؟ يعني بصراحة لو أن هذا الموقف حدث معاك هتعمل إيه؟ ما أكلمهاش تاني، ها ولا شيء، بنسكت الله أكبر، اللي أنتو قلتوه ده بالضبط هو اللي بني إسرائيل كانوا بعملوه <تصفيق> بالضبط ولا حول ألا قتل بله هو دا قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هو دا إنه مش ما ينصحوش خالص لا ينصح مرة وربما مرتين ثم بعد ذلك لا ينصحوه إذا وجدوا على نفس الذنب لا ينصحوه الله أكبر أفكرها تاني بنفس الكلام بس بطرقها تانية ممتاز جدا ممتاز جدا طيب يعني انا كنت أود أن يعني أكمل معكم لكن الوقت يعني صحبة بساطة الوقت تحت الرجلنا ولحول القتال بنا لكن نذكر أيضا نغير الأسلوب طبعا وننصح طبعا فذكر إن نفعت الذكرى يعني متى علمت الذكرى تنفع فإنك تنصح ولا تيأس أبدا من أحد اه طيب بعضهم بيغضبوا انا لا اتصور مثلا انك قلتي للأخت يعني احيانا يا جماعه الماده ماده الدعوه دي عملي ونظري زي ما قلنا فاحيانا بنحتاج فعلا انه انه احنا نبقى صادقين مع انفسنا عشان يغضبوا انا لا اتصور مثلا انه اخي او انه صديقي او انه زميلي في الما... في الجامعه غير اقول له يا اخي والله انا بحبك جدا ما شاء الله ربنا يحفظك وشك فيه كذا حاجة جميلة ما شاء الله كذا تثني عليها بشيء مما فيها من الحق قال ويا قومي إني أراكم بخير فهل كان يكذب أبداً لابد أن هناك خير تبدأ تتعامل معاه بسلوب لين لطيف قال يا قوم إني أراكم بخير فتبدأ تثني عليهم بما فيه من خير ولن تعدم خير ولن تعدمي خيرا في أختك هذه التي تنصحيها شوف ابحث عن نقطة مضيئة نعم هذا كلام يعني أصاب كبد الحقيق ثم بعد ذلك نبدأ النصيحة والله يا أخت أنا أحب لك ما أحبه لنفسي وأنا أحب لك الجنة وكذا وكذا وتبدأ بأسلوب كالمتر لا أظن أن يخضب حتى لو كررت النصيحة مرة تين وثلاثة لا يخضب لا أبدا إذا كنت تعلمي إنه في أخت تاني أقرب إليها أو ربما لو تكلمت سمعت لها أو ربما لو أتى الأمر منها سيكون أفضل وأولى لا تعتبر غيبة بإذنه بل هذا من السعي او التعاون على البر والتقوى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أيضا أذكر من عقوبات ترك الأمر معروفة نعم هو عدم استجابة الدعاء Kò alì صلى الله عليه وسلم màrú wọn hau a ni mún kìrìbín kọdé an tàbí Allah ha falaya su يا أيها الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول مرو بالمعروف والنهوا عن المنكري من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم عرفتكم معاليي بني أقول يا رب ننصر أهلنا في غزة يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا وندعي كثير يا رب شفي لي بنتي يا رب كذا يا رب كذا ثم نحن نتخلف عن هذه الشعير العظيم من شعير الدين وهي شعيرة الأمر المعروفة عن المن ربما كان تخلفنا عن الأمر المعروف ناع منكر وتركنا لهذه الشعير العظيمة من شعير الدين هو سبب في عدم استجابة دعائنا الموضوع جد خطير كما يقولون ويعني صبح كنت أتمنى أن أتكلم معكم في الشبهات حول الأمر لكن كده يعني بلغ السيل الزبا ووصل الأمر انتهى والحمد لله فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وان يبارك في هذه المحاضرة وأن ينفع بها وان يجعلها زادا لحسن القدوم عليه ويمني الوقوف بين يديه سبحانه صوت, صوت موجود معكم طيب أحسن الله يا في بداية المحاضرة المرة القادمة لو أنه عندكم شبهات معينة في مسألة الأمر المعروف ونهى منكر أو بعض الشبهات كما أسلفنا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم قالوا أن النهي هنا عن ماذا ليس عن الأمر المعروف وإنما عن عدم فعل المعروف أنك تأمر بالمعروف هذه شعيرة من أعظم شعائر الدين وكما قلنا بعض العلماء يا رب يوجو بها وبعضهم يقول فرض كفاية وبعضهم يقول فرض عين كما يعني فصلنا في بداية الكلام لكن هنا النهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فنحن مأمورين بالدعوة أو بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر حتى وإن لم نكن أهلاً لذلك حتى قال بعض العلمي, بعض أهل العلمي أنه لو أن هناك عبد او مسلم ابتلي بذنب معين ثم رأى أخا له يفعل نفس الذنب فهل ينصح فيه أم لا هل يعظه فيه أم لا هل يمر فيه بمعروف أو ينهو فيه عن النكر أم لا قالوا يفعل فلا يجمع على نفسه عارين ولا يجمع لنفسه إثمين إثم عدم الفعل وإثم عدم الأمر بالمعروف أو النهي هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطئ أو زل أو سوى فمنه والله من والله رسوله من وراء إن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن يعني أكيد طبعا طبعا هذا يعني عين الصواب أنه أصلاً لن يكون لكلامك بهاءً وتأثيراً في النفوس بعد توفيق الله جل وعلاً إلا إن كنت ممن يتدينون بالعلم فليس العلم بكثرة العرض وإنما العلم الخشية العلم الحقيقي هو الذي يورث صاحبه الخشية فإنما العلم الخشية كما قال أهل العلم فأحسن الله لكم هناك شبهات كثيره في في مساله الامر المعروفه نعم منكر ربما نرجئها الى بدايه اللقاء القادم ثم نختار موضوعا للجوله وان كان هناك اقتراحات ان كان هناك اقتراحات باذن الله لموضوع جوله لانه في اللقاء الرابع باذن الله بعد القادم سيكون هناك جوله ايوه اللقاء بعد القادم باذن الله اللقاء بعد القادم سيكون هناك جولة باذن الله جل وعلا خلاص فإن شاء الله بإذن الله المرة القادمة إذا كان في موضوع معين نتكلم فيه إذا كان فيه اقتراحات بإذن الله نظام الجولة سنذكر ذلك بتفصيله في حينه بإذن الله جل العالم لكن إذا كان هناك من اقتراحات معينة حول موضوع معين ممكن يعني ترسلوا الإدارة أنا لا أدري كيف يكون التواصل لكن أو نرجعها أيضا إلى بداية اللقاء القادم بحيث نتكلم في الأمر بتوسع بإذن الله جل وعلا أحسن الله إليكم بارك الله فيكم سبحانك الله وحمدك وشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته